Yabani yo yab அ <laughs> انما تخرعون من يقانون يا ايه الله العزيز مسنا قالوا يا ايه العزيز مسنا نبي ببسط مسر فاو في لمل كيلوا صدقنا لنا ن الله ஆஹ் <laughs>